بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاج مبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين 119. يشربون من كأس كان بزاجها كافورا 110. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 111. يوفون بالنذر ويخافون يطعم نَق عَ ح مسكينَ وَيطم وَس إِ م نُطَعمُكُ لج لا نُريديد مِن كُم جَزَأَ وَلا شكورا ان قليرا فوقاه الله شر وذلك اليوم ولقاهم نضره وسغرا وانجزهم بما صبروا جنه وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَضْغَاثِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ تي وو اقواب كانت قوارير قوارير من سخط قدموها تهقذيرا ويصرون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيل عينا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 سنتس خطر وإستبرط وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طبورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن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 لَئِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَ وَيَذَرُونَ وِرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَن سَلَمًا تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تذكرة فمن